ூஷல விம உசித்து ஃபு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 فأوصلنا عليهم ريحا صبصرا في ايام من حساب لنذيقهم لنذيقهم عذابا خزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون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 ما كانوا يعملون